وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقْرَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِضُلْمِهِمْ تُمْنَتْ خَلْقُ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِ